يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها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 على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائد والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم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 حافظون اولائك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عذين ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنات نعيم كلا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 يوم أخرجون من الأجداف سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم دلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون